الله أكبر <تصفيق> الحمد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 لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلوا غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبلوكم يَوْمًا الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَيَبَيَّنَنَّ لَكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوت وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل وَتَذُوقُوا السُّوءَ فِيمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْكُرُوا أجزين الذين صبرون Ismaj Allah Honeyman Hamida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 إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ إذا مدل بتذينَ آمَنوا لثَّتَ الذيينَ آمَنوا وَدَ وَبُ الشار المُسنمِين وَلَقدَد عَلَ أنهُم يقونَ إِ ماَا يُعَم بشَق لسَ الذي يحدونَ إلَهِ جم وهذا رسال عربي